لما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُعْلِنُونَ أَنَّهُ نُنَزَّلَ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن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 قُلْ مِنَّا ذِكْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِنَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَىٰهِ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 سَُصيبُ ال الذيينَ أَجرَْمُ صَغارُ عدَ اللهَّهِ وَعذَابُ شَددُ بِمَا كانَوا يَمكرُون فمَ يُرِد اللهُ أَ يهدِيَهُ يَشْرح صَدَرَهُ للِإِسلَ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 وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَلَبِثْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۖ قَالَ النار فيها إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن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 هُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ رَدُّكَ لِلَّذِينَ يُذَرُّهُمُ الرَّحْمَنُ Ən yəşək, yüzhibqəm və yəstəklif mən bərdikun ma yəşəək kəmə ənşəək minn zürriyyət qəm əl-ə-kəm əl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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنَّا ذَرَآنَنَا من الْعَرْضَ وَالْأَنْعَامَ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ فَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ حِرْسٌ حِجْلٌ لَّا يَطْعَنُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِذَنِّهِمْ وَأَنْعَامٌ رِمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءَ عَلَيْهِ سَيَجْزُونَهُم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ خَالِصَةٌ لِلذُكُورِ نَظْمُ حَرَمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عليم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 هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ نَرَوِ اتُ حَقَّهُ يَلْمَحُ صَادَهُ وَلا تُسْرِفُوا إنه لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَذَخَرًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين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 وَمِنَ الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ زكرين حرم أم الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين أم كنتم شهداء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 محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ مبار ب فإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ غَ عَلَّ الَّذِينَ هَدَيْنَا كُلُّ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِلْ حَوَايَا أَوْمَ اختَلَقَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 ربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق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 ذالكم ما صاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم ي فَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَتَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنْتَ قُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ نَاسُ أَلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا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 قُلِ انتَظِرُوا إِنَّنَا نَنْتَظِرُ إِنَّ الَّذِينَ سَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَ جأَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ رَشْْرُ أَمسَالِهَا وَمَنْ جَ أَ بِال السَّيئَةِ فَلَا يُجُزَ إِللاا مِثلَهَا وَهُمْ لا يُغْلَمُون قُلْإَِّنِي هَدَانِي رَبّ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 ولا تزر غازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُم خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لغفور رحيم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 لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا ضَائِبِينَ وَالوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ Fəmən səqlət məwazinu fəəuləikə həm əlmufləxon Wəmən qafət məwazinu fəəuləikə alləzən qəsiru ənfusəm bəmə kənu bəyətina yəzlimon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 قَالَ فَهَبْ لِي مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرٌّ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما فَقَضَّ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا مَا سَلَأَتْهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن طَرِيقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا و قُم الشجره و اقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا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 اي صلا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها قُل إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَنْ يُقِيمَ وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ طَرِيقًا هَدَا وَطَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ يا بني اعدم خذو زينتكم عند كل مسجد وكونوا اشرهدوا على تسرفوا انه لا يحب المسرفين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 وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَن يُنَزِّلَ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فإذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن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 ahir miyyencə da birbə qaloteş sistəsin qalaq qal delegü iləそれі heyici- supplier qal wordиqiyy 96ər من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها تَائِذَ الدَّارَ كُنْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ظَنُّوا نَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضُعْفًا مِنَ النار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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا مُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ سَجَدَ رِئْمٍ تَحْتَهُمُ الأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا هَذَا وَقَدْ رسل رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُرِسْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللعنةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ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 بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة تدخل الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونعدا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 وََ خَص أَن فُسَهُ ظَلَّ عَنهَُّ كَ يفتَرون إِ رَكُ اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّموَاتِ وَأَضَ فيِي سِتَّةِ أيامِ سُم فاستوى على العرش يوشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فَإِنَّكُمْ تَضَرَّعًا خَفِيًّا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا غَدُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قَّت سَحابًا سِقَالًَا سُقُْناَاهُ لِبَلَدِم مَّتٍ فَأَنزَلنَابِِ الْمَ أَ فَأَخْرُ جنَا بِهِ مِنْ كُلِ السَّمَرَ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْ المَوْتَلَ عََّكُم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 اتجادلونني في اسماء ان سميتمها انتم و اباؤتمنا نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا سَنُدْخِلُ آخَاهُمْ صَالِحًا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 وَأَكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ مَبَوَّأَكُمْ فِي وَبِئْتَ اتَّخَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا أَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مفسدين.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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به غافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فَاخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَوْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ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 بَل اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَلَكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ تطهرون فان لدينا هو اهله الا امراته كانت من الغابرين وانقرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين فإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْنَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا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 فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذين سِيلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ